يتواثبون إلى الطعان يسابقون إلى الجنام رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد لفي فجا هاموا بألحان الرصاص وغيرهم يهوى القيان عزماتهم مثل الجبال وقلبهم فيض الحنان يتواثبون إلى الطعان يسابقون إلى الجنام رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد لفي فجا هاموا بألحان الرصاص وغيرهم يهوى والقيان عزماتهم مثل الجبال وقلبهم فيض الحناء على بغي الطغاة وزلزلوا حكم الجبن ما صدهم فقد العتاد وقدر وقد الزمن لكنهم صادوا سيوف العزم من رصد الهوى ورصاصهم دمع الثكال النائحات على حصار على بغي الطغاة وزلزلوا حكم الجبن ما صدهم فقد العتاد وقدر او وقت الزمان لكنهم صاغوا العزم من رصد الهوى ورصاصهم دمع الثكالى على حصروا على بغي الطغاة وزلزلوا حكم الجبن ما صددهم أقدو العتاد وقد رأوا لكنهم صاغوا سيوف العزم من رصد الهوى ورصاصهم على حصروا إلى <تصفيق> بما تحوي اليدان ركبوا خيول المجد لا يثني خيولهم وعنا فإذا هوا منهم شهيد هلل حور حسن يلقينه بالراح والريحان في غرف الجناء فالل الى انخوسهم جادو بما تحوي اليدا ركبوا خيول المجد لا يثني خيولهم وعنان فاذا هوا منهم شهيد هللت حور حسن يلقينه بالراح والريحان في غرف الجناء فالل الى انخوسهم جادو بما تحوي اليدا ركبوا خيول المجد لا يثني خيولهم وعنا تيدا هوى من شهيد هللت حور الحسن يلقينه بالراح والريحان في غرف الجنار هارت بفهمهم العقول وأفحموا أهل البيان فالرتب يمضي هاتفا للنصر إذ آن الأوان والنصر يؤتيه الإله الصادقين ولا ضمان والنصر نصر الله آت دون ريب أو دواء هارت بفهمهم العقول وأفحموا أهل فالرب يمضي هاتفا للنصر إذ آن الأوان والنصر يؤتيه الإله الصادقين وذا ضمان والنصر نصر الله آت دون ريب أو توان أرد فهمهم العقول وأفحموا أهل البيان فالرب يمضي هاتفا للنصر إذ آن الأوان والنصر يؤتيه الإله الصادقين وذا ضمان والنصر نصر الله آت دون أو يتواثبون إلى الطعان يسابقون إلى الجنان رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد لفي فجان هاموا بألحان الرصاص وغيرهم يهو القيان عزماتهم مثل الجبال وقلبهم فيض الحنان